شَرَعَ عَلَيْكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَالَّذِينَ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 وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ 112. ولا تتبع أهواءهم 113. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 114. وأمرت لأعدل بينكم 115. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 أَمْ لَهُ سُرَكَ أُ شَرَعُلَهُم مِنَ الدّين مَا لَ يَأذًا بِهِللا وَلَ لكَ لِمَةٌ الفَصلْلِ لَ قُضِيَ بَينَهُم وَإِنَّ الظَّالِمينَ لَهُم معذاابُ أَلِيم تَرَ الظَّالِمِينَ مُشْفِطينَ مَِّا كَسَبُ وَهُوواقِ بِهِمْ 112. والذين آمنوا الصَّالِحَاتِ فِي في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير 113. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا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 112. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور 113. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وََسْتَجبُ الذيينَ آممَنوا وَامِنُ الصَّالِحَاتِ وََزيدُهُم مِ فَضلِ وَْكَاتِ أُونَ لَهُ مذاَابُ